وَهُوَ اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَمَا تَأْتُونَ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ, آيات رَبِّكُمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فقد كَزَّبُ بِ حَفْسِلَم م جَأَهُم فسَو خََأتيهِم أَنذَ أمَا كانَُوا بِه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 وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي ضِرَارٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا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 وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلِنَا فَقَبَضَ كَفَّ حَاقِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ تِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ كَيْفَ كَانَ قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خفروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 قل إن أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إن أخاف إن عطيت ربي عذاب يوم عظيم من وَنُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينِ وَإِنْ يَمْتَكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ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 ف خُتَهُم فَهُم لا يُؤْمنِنُون وَمنَنْ أَغْلَم مِ الصَّرَ لَ اللهه تَذِبًا أَوْ كَزَبَد آياتاتٍ إِن نَّهُ لَا يُفْلِ حُظَّالِمُون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 حَتَّى إِذَا جَاءُوا كَيُجَادِلُونكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وطفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يحفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَمْعُوثِينَ فَلَوْ تَرَى إِذْ يُنْفَخُ فِي صُوفِ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قالوا بلى وَرَبِّنَا قُلْ أَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِم حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يجرون وما الحياة الدنيا إلا نعب ولم وَالنَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَسْتَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ عَلِمْنَا إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّهُمُ الظالمين بآيات الله يدحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأولوا حتى أساهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرتلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية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 والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه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 إِذَا طَارَ بِجَنَاحِهِ إلا, إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُهُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على طراط متقين قل أرأيتكم إن أتاكم عَذابُ الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون مَا ما تدعون إليه إن شاء وتنتون ما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 لَا تَصَدَّقُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا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 انظر كيف نصدق الآيات ثم هم يصدقون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغسة أو جهرة هل يهلك إلا القوم وَمَا نُفَصِّلُ الْمُفْتَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَن آمَنَ وَأَفْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَسْتَكْبِرُونَ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 هل يستوي الأعمى والبصير أفلاك تفكرون وأنذر به الذين يخاطون أن يخشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه وليس لهم ولا شفيع لعلهم يستقون ولا تقر بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم إن فتقردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتم بعضا ببعض ليقولوا ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من عندنا اليس الله بأعلم بالشاكين واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه انَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُم سُوٓءًا أَوْ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ قُل إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُل لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَّ مَنْ اسْتَهْدَى وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إذ الحكم إلا لله يقف الحق وهو خير الفاطلين قل لو أن معين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 وَهُوَ ال الذيذَتَوسَّكُم بَِّ وَيَعَلَمُ مَا جََحتُم بَِّهَارِثُمَّ يَبَتُكُم فيِيثَُّ يَبَعثُكُم فيِي يُقُبَ أَجَلُم ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُسْطِيرُ عَلَيْكُمْ حَفْظَةً حَ سَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ ردون الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر فدعونه تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الساكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم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 انظر كيف نطرّف الآيات لعلّهم يفقهون وكذّب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكين لكل نبأ مستقر وسوف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 وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ خِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا كِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَسْتَعْذِ الْكُلَّ عَدْلَ مَا يُقضَى مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَصْفَرُّونَ قُلْ أَنَادُوهُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُدْعَىٰ عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَنُرَدُّ على اعْصَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَذَلِكَ وَأَشْوِشَ يَطِينٍ كَذَلِكَ وَأَشْوِشَ يَطِينٍ فِي الأرض حيران لَهُ أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واستقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ فَإِمَّا قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَتَّخِذُ أَفْنَى مَن آلَهَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ فلما جن عليه الليل رأى كرشبا قال هذا ربي فلما أتل قال لا أحب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 فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أتلت قال يا قوم إني بريء مما تشكرون وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمٌ قَالُوا أَتُحَاجُّ وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء عيما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرحتم ولا تخافون أنكم أشرحتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحفظ بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه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 ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهاروم وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيثا وإياس كل من الصالحين وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّهُمْ صَبَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَسَدَ بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 فَإِن يَكْفُرْ بِهَا مَآؤُلهُ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَمَن مقتده قُلنَّ سْأَلكُمْ عَلَيْهِ أَجر إِنه وَإَِّا لِْرَالٍ عََمين وَماَا قَدَر اللهَّه أَفَّى قَدِرِهِ إِ الطَالُمَا أَن زَلَ اللهَّهُ عَلَ بَشَرٍ مِ شَيْ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِمَّاسِ فَاجْعَلُونَهُ قَرَاطِي سَتُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا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 وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَمًا قَدْ خَلَتْ مِن والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صراتهم يحافظون وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِسْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَمَنْ نُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُونَ أَيْدِيَهُمْ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُونَ اليوم تجزون عذاب المون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا قرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم وَتَأْنَثُ مَا خَلَقْنَا وَلَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ أَسْمُ الَّذِينَ جَعَلْتُمْ أَنَّهُمْ فيكم شركاء لقد تقصع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنواه يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم يتهتلوا بها في ظلمات البر والبحر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 وَهُوَ الذي أَن زَلَمِنَ السَّم إم فَأخَْ جَناَا بِينَ باتَكُّ سَئ فَأخرجنَا فَأخَ جَناَا مِن حَظِرًا النّخْرِذُ مِنْهُ, منه حَدًّا متَراكِبَ وَمِنَ النخُل وَمِن النَّخْلِنِ قَلْعيْهَا فٍ وَانُ ذَامَثُ وَجَنات وَجََّكِ مِن أَْنادِ وَزَّسُونَ وَُم نَ مُسْتَبِه وَيرَ مسَشادِ إلى سمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَشَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْعٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصْفُونَ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 خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبطار وهو يدرك الأبطار وهو اللصيح الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمية علينا وما أنا عليكم بحكير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درس ولنبينه لقوم يعلمون استبع ما أوهي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله فيتبوا الله عدوا بغير علم كذلك دينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم sẽ mẹ tìnhọco phải yêu điu Bi nhập mình có mu pin la dáạ mà đi lại قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا داءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبطارهم كما لم يؤمنوا به من أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه فكلمهم الموتى وحشرنا عليه وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ما كانوا يؤمنون الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون وكذلك جعل ما لكل نبي عدوا وان سيطين الانثى والجن يوحي بعضهم يُوحِي بعضهم إلى بعضٍ زُخْرَفَ القَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَسْتَفْزُون وَلِتَصْرَىٰ إِلَيْهِ أَسْبَدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْا وَلِيَقْتَرِفُوا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ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 فلا تكونن من الملترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدها لا مبدل لكلماته وهو الزميع العليم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 وَقَدْ خَصَّصْنَا لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَنْ قُلْتُمْ إِلَيَّ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ Ngh nas á lời thu nàyÂì lưu gia điú cùng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 كَذٰلِكَ دَيْنَا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْسَى مِثْلَ مَا أُوْسِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَلَّهُ أَعْلَمُ حَيْسُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا فَضَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كانوا فمن يرد الله أن يهديه يشرح قدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل قدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كَذٰلِكَ يَدْعُو اللّٰهُ الرَّجِسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهٰذَا قُرْآنُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا محشر الجن قد استفسرتم من الإنس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 قَالَنَّارُ مَسْواكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكتبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقفون عليكم آياتي يقفون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلس القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات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 شَأْأَكُمْ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَأَنْ وَمَا أَنْتُمْ يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عام فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون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 وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصْرُو إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُبْدُوهُمْ ليردوهم وليلبتوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يكترون وقالوا هذه أنعام وحرص حجر لا يطعمها إلا من مشاء بدعمهم وأنعام حلمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سَيَجِدُونَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِهَا مِنْ الْأَنْعَامِ خَالِقَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ وَفَسَخُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ قَتَلَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ كَفَهَمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اسْتِكْرَاءً عَلَى الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع ثان فان اكله والزيتون والرنما متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حصته يوم حصاده ولا تسرفوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثمانيه اذواد من الضن اثنين ومن البعث اثنين قل اذ لك رين حرم امل انتي ام ما عليه ارحام ان وَنَبِّئُونِي بِعِلِّمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبْلِ اثنينِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثنينِ قُلْ أَنذَرِينِ حَرَمٌ أَمِلُ إِنْ سَيئين أَمْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَى فَيَعْلَمِينَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَطَأَتْهُ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 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلاك إلا أن يكون ميسة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه لجسل أو فصا أهل لغير الله به فَمَن يُّقْرِ وَغَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ سُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ سُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَائِيَ أَوْ نَصْلَةَ ذٰلِكَ زَيَّنَاهُمْ بِضِيَاءِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ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 قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تستبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرفون قل فلله الحجة البالغة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 ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْ إِسْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِلَّاقٍ نحن نرزقكم وإياهم وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعفلون ولا تقربوا مال اليسيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقص لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كاننا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وقاكم به لعلكم تذكرون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 ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا مّن عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا تَفْصِيلَ الْكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لعلهم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 الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكم ما أهدى منهم فَقَدْ جَاءَكُمُ الْبَيِّنَةُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَضَى عَنْهَا فنجزي الذين يصدفون عن آيات لا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو رَبّكَ أَ يأت بعضع آياتاتِ رَّك يَوْم يأت بع آياتاتِ رَّكَ لا يَ فَعونَسن إمالهَا لَتَك آمََتْ مِ قبل أَ كَكب في إمالِهَا فَر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 إَّ ماَا أَمرهُم إلَ اللهكُم يُونَذِّئُهُم بِمَا كَوا يَْخَالُ مَنْ جَ أَبٍِ حَسَنَةِ فَلَ وَشْرُوا وَمَن جَ أَبِال السَّيّأَتِ خَلَ يُجَزَ إِلَّا مِثلَهَا وَهُم لاَا يغُلَمِ قُلإَِّ لِيهَا جَانِي رَبّ إ فرَطِ مُتَّفين من ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا تريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تشتب كل نفس إلا عليها ولا تجر واجرة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات لِيَبَالُوا وَكُم فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْكِرَامُ نُذَكِّرُكُمْ بِأَنَّ حُقُوقَ الطَّبْعِ وَالتَّوْجِيهِ مَحْفُوظَةٌ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ